126. لو شئت أهلكتهم من قبل وإيايا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا 127. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء 119. وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين